موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تحسغن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز انتقام إن الله عزيز إن الله عزيز يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله وبرزوا لله الواحد القهار يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله وبرزوا, لله وبرزوا لله الواحد القهار وبرزون الله الواحد القهار وتر المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وتر المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد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 إن الله سريع الحساب ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلا غل الناس هذا بلا غل ولينذروه وليعلموه أنما هو إله واحد وليعلموه أنما هو إله